وبعض الناس يصطحبون خدمهم معهم في الحج والبعض الآخر يصطحب عبيده معه فهل إذا أدى هؤلاء العبيد أو هؤلاء الخدم المناسك يصح حجهم الخدم والعبيد الذين سافروا مع غيرهم للحج يصح حجهم وإن كان غير واجب عليهم لفقرهم أو عدم حريتهم ولو اعتقوا وتحرروا لا يجب عليهم إعادة الحج والله أعلم